بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل محمد رضي الله. وصلنا لهدف المسألة وهي هل أن وجوب الحج على المستطيع فريض أم لا؟ هنا ثلاثة أقوال في الفوريات القول الاول انها واجب نفسي كما ذهب اليه المشهور ويثاني انها واجب طريقي بملاك التحفظ عن صوت الحج واقعا كما ذهب اليه فبول متقطع القول الثالث انها واجب عقلي من دفع الضرر المحتمل. محتمل صحاجه اليه سيدنا قدس سرور في المعتمد ونحن نختار قولا رابعا وهو أن التسويف لا لعذرا عقلائي محرم لا ان الفوريه واجبه بل التسويف من دون عذر عقلائي محرمون ومن اجل معرفه صحيح من هذه الاقوال نتعرض للروايات فنقول قد استدل المشهور يعني ان قد استدل المشهور القائلون بالوجوب النفسي بطائفتين من النصوص. احتماد من احتماد من اراع احتماد من ارواعات قبل ما نتمنى نور من ارواعات بل احتماد من الطائفة الاولى ما جل على النهي عن التسويف منها صحيحه معاويه بن عمار حديث واحد باب سته من اضواء وجوب الحاج خمسة وعشرين جزء من الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني الآية لمن كان عنده مال وصحة وإن كان صوته للتجارة فلا يسعر صوته يعني أخذ الحاجة عشان التجارة فلما تروقه للتجاره فلا يسعه وان مات على ذلك فقد ترك شريعه من شرائع الاسلام اذا هو يجد ما يحجه هذه هي الرواية الرواية الثانية من النقابة الثانية من الطريقه الأولى يعني. معتبرة الحلبي حديث ثلاثة من نفس الباب صفحة 26 عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك يعني دفع القدرة وليس له شغلا يعذره به دليل. يعني الشغل يعذر هذا الانسان فقد ترك شيعه من شرائع الاسلام مشكله على الاستدلال بهاتين الروايتين على انهما مشتمله على قرينتين تدلان على ان الوجوب وجوب طريقي لا وجوب نفسي والمقصود بالوجوب الطريقي أن الحاج وإن كان واجبا موسعا إلا أنه يختلف عن الواجبات الموسعات أمن وهو أن على المستطيع أن يحج فورا لا لنكتة في الفوريات وانما الملاك فيها حفظه عن ان لا يقع في فوك الواجب واقعان القرينة الاولى هي أنه عطف على فقرة التسوير فقرة أخرى وإن كان صوته للتجارة فلا يسعى وإن مات وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. عفوا الجملة الثانية قرية على أن النهي عن التسويق لا أدلي. نفسدة فيه وإنما لأجل التحرز عن ترك شريعة من شرائع الإسلام فمخبنه والعقوبات لبان هو تاكل الشريعة وإنما نهى عن التسوير نهيا طريقيا هذه القرينة واضحه الزافع لأن الجمله الثانية لم تأتي تقييدا أو تعليلا بالجملة الأولى وانما وردا كجمله مستانفات وظاهر سياق الروايات انه متضمن لمقلبين احدهما النهي عن التسويف في حد نفسه مطلقاً والثاني أنه لو مات ولم يحج فقد ارتكب كبيرة قرينة الثانية في أن قول الإمام عليه السلام هذه يعني يقصد الآية لمن كان عنده مال وصحة ظهر هذه الفقراء أن الروايات في سياق تفسير الآية وبما أنها وبما أنها في سياق تفسير الآية. فما قاله بعد ذلك وهو النهي عن التسوير من شؤون هذا السياق يعني أن المطلوب هو عن ترك الحاج وإنما نهى عن التسويف لكي لا يؤدي إلى ترك الحاج والجواب عن القرين <تصفيق> واضح النهيان فإن قوده وإن كان سوّفه للتجارة واضح في أنه تفريع على الجمله الاولى بذكر شيء من لوازمها واحكامها فكان الامام قال الحج واجب لمن كان له مال وصحة ويحرم عليه تسويفه فالجملة الثانية تتعرض لحكم من أحكام الحاج لأنها تقرير لمفاد الجملة الأولى والصحيح أن يقال بأن الروايتين لا يصح الاستدلال بهما على وجوب الفورية وجوبا نفسيا لظهور الروايتين في حرمة التسويف وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعر من دون عذرين كما تؤكده معتبرة هذا الصباح الكناني حديث أربعة من نفس الباب صفحه ستة وعشرين عن أبي عبد الله عليه السلام قال كله أرأيت الرجل التاجر ذن حين يصوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجاره أو الدين فقال لا عذر له يسوف الحج فإن مات وقد ترك الحج وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الطائفه من الروايات من كب الناهي على الموت من دون حج طيب منها معتبره ابي بصير الحديث سبعة من نفس الباب صفح سبع وعشرين قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موس لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامه أعمى قلت سبحان الله اعمى قال نعم ان الله عز وجل اعماه عن طريق الحق ورش شكرا أيضا على الاستدلال بهذه الطائفة بإشكال الأوال قبل قبل اشفاع تحريب الاسلام تطريب الاستدلال تقريب الاستدلال بهذه الطائفه ما ذكره صاحب المدارك وصاحب الجواهر من ان الحج لو كان واجبا موسعا كالصلاه في الوقت لما صح الوعيد عليه غوي من يموت اثناء الوقت ولن يصلي فانه لا اشكال في عدم معاقبته وانه ترك واجبا موسعا فلو كان الحج واجبا موسعان لما صح الوعيد على تركه اذا فالوعيد قعيمه على كونه واجبا ثوريا في سبعه استطاعات فإشكرا على هذا الاستغلال في إشكاله الأول ما ذكر في المرتقاء وهو يبتني على امور ثلاثاء الاول ان الوعيد على ترك الحاج قرينه على وجود منجز اذ لو لم يكن هناك منجل لوجوب الحاج لما صح وعيد عليه الامر الثاني ان المنجل آية حطر في الوجوب النفسي للفورية كما فهمه الأعلام بل قد يكون هو الوجوب الطريقي للفوريات فإن جب الشارع الفوريات تحرزا عن فوت الحج على المكلاب ملجئا ايضا بالتكليف. ومقتضى منجزيته استحقاق العقوبات عند الترك لا على مخالفه الفوريات وانما على نفس التارك للحاجة. الامر الثالث ان الوجوب الطريقي انما يصح جعله في فرض الشك في البقاء فما إذا احتمل الإنسان أن يموت فاستصحب البقاء فترك الحاج أما لو اطمأن الإنسان كان أحد أحد معارفنا أرضت النبضة اذا اقضى للمواطنة تقطع ان تبقى بعد خمس نوار ايه اقطع <تصفيق> ايه ايه اقطع اقطع بان اقطع بان اوقع بعد خمس وبعد خمس نوار اذا انا اذن انا اجل سيواطية ان يأطوه خمسين الف ريال، واذا لا تعطينا خمسين. نوار اذا بعد الماضي. ما قبل برو خمس سنوات، بس أنا ادري أنه كان يعني ذا، ما كان. يعني قصدي. إذاطمأن الإنسان، يعني كما ظره الصحابة أن الصحابة بأنه يبقى لعام آخر، فحين لا معنى لجعل الإيجاد الطريقي في حقه للغويته بعد العلم بأن الواجب لن يفوت في حقه هذا ما أتى وهو على جميل لولا ان المشهور يدعون الملازمه العرفيه يقولون الوعيد على الشيء ظاهر عرفان في كونه واجبا فوريان فمقتضى الملازم العرقيات صحه الاستدلال بهذه النصوص على الوجوب النكسي وإن كانت تحتمل وجوبا طريقي الإشكال الثاني لا نعصر كثير بل ماذا؟ ما يموت الثالث لأ لأ لأ بل في المنظمة العظيم <تصفيق> الإشكال الثاني وهذا على مقدمتين الاولى طبعا إشكال في دخول اشكال المعطى وهو ما في المسائل الاولى ان اي واجب هو على المكلف وإن كان واجبا موسعا، ولكن إذا احتمل المكلف أنه يموت قبل أداء الواجب، فإن العقل يحكم. بلزوم المبادرة إلى الامتفال حكما طريقيا لأجل عدم الوقوع في المبهود الواقعي وهو قول الواجب، المقدمه الثانية ان هذا الحق تعال لا احتمال ولو بسيط المهم انه يعني احسن عند شخص المؤمن في هو في الصلاة واصل حتى لا شيء ما عليه يقول لما كان وقت الصلاة قصيرات ساعتين او ثلاث يكون احتمال الفوز ضعيفا فصلاة الحج انه يمتد سنوات احتمال الفوت يكون اقوى وهذا الفرق بين الامر وانا اجي حالي هذه المقدمه الثانيه إن هذا الحكم العقلي لكونه واضحا فهو القرينه المتصله بهذه النصوص الموجبه لظهورها في الإرشاد إلى حكم العقل لا تأسيس حكما تعبديا وهو وجوب الفورية وجوبا نفسيا ونلاحظ عليه أولاً منع الحكم العقلي المذعف فإن الواجب إذا كان موسعاً شرعاً فما هو المبرر؟ بحكم العقل بلزوم المبادرة، والثانية مجرد التوافق بين الحكم العقلي وبساط النص، لا كل الظهور أي ظهور النص في كونه في مقام التشريع والتعبد وحمله على ترشد المناقش. كل في المسائل. ان قوله عليه السلام وان كان توقه للتجاره فلا يسعر لا يستفاد منه اكثر من حرمه التسويف إذا لم يكن لديه عذرا أقلائيا بمقتبى احترازية قائد وهو قوله استجاراء وإلا فلو كان يحرم التسويف محف لكان كان تقييد منهي عنه بالتجارة لغوان قدما ثلاث المسائل.